لا جناح عليهم في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء ولا قواتهم ولا نسائهم ولا ما ملكت أيمنهم واتقى الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائ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 أينما سقفوا أقزوا وقتلوا تقفيلا سنة الله في الذين صلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا